السلام عليكم راح صوت لايف هذه بودكاست يقيل وقالت تجربة الاولى انا اسمي نوف وان شاء الله اليوم ومعي صحباتي لما وساره وريم اليوم بنتكلم عن اهم احداث اللي حصلت في العقد الاخير من 2000 ل 2010 وعقد انت <تصفيق> طيب متعبين الصدق عقد الاخير نبدا من سنه 2000 طيب الترتيب الزمني سنة 2000 أول أول حاجة أنا أتذكرها لما الـ 2 k مسوين حاسة كنتي كبيرة لا كان عملك كيف حاجة كيف حاجة طيب شو اسمه أنا شوش تتذكره حصل حذك أنا أتذكر أنا أتذكره قالوا الكمبيوتر لازمها تقرأ الواحد ايه ما راح تقرأ واحد مع ونطفي كل اله يا غبية شاربا. واحد تسا تسا نايا غبية اتقرأ 2 ونشو الواحد صفر واحد. صفر صفر واحد. لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا لا انشو سمعت اللي يقرأونه اللي زيب افلام اوه <تصفيق> والله اله كنت صغيرة كنت حسب قوتهم التارية خيالي طيب.. هو انا لك هدون شدة سرع القناة كدة تميمة هذه الحقه الحومشوفين اللي شنطة Y2K وحطيناها على الارضة الوصد <تصفيق> <تصفيق> <متشفيق> ما عليك ها هي ماذا طيب انتابعة تميمة انتابعة تميمة انتابعة تموينها طيب ان ننشي اللي بعدها بعد ال Y2K فيزق يعني عندنا 9 11 حالي عشر من سبتمبر هذا كان يعني تحدي الموسم لا نص العقل العالم العالم انه الشيء غيرت انا اقول لكم ايش سويت ايش سويت اذكرني ما اهتميت ابدا انا انغضبت اذكر كان عندنا مدرسة فجت قالت لنا ان كنت بقول سالفه وقطعت سالفتي اتذكروا شيء انا ترى وديين شخصيه مره هذا شيء شخصيه مره اوكي انا اسمي لمى تبغين ما نقدر نشوف ان كم لي يا رفيقتي؟ خلاص كم لي دابت انت والله. طيب يا روحي كلبي عشك السالفه. لما اتذكر كانت عندنا مدرسه وانا ما اهتميت ابدا لل911 بس جتنا قالت لنا ان شفتوا ايش صار في امريكا واحنا ايش صار؟ قالتنا شوفوا احنا شغلنا التلفزيون ولا الطياره فجاء تستنى. <تصفيق> انا ما اتذكر شفنا هذا انا اتذكر كان في بيرثدي واحده من البنات والحفله حقتها زي الغتها او شيء زي كذا عشان 911. استخدمها عندنا لا, لا, لا عشان يعني انه حدث صار فا كنا خايفه يعني يعني اي بسم الله ترى لين الحين ما اقرا ايه على بس هو حصنك شات التوبه زي كذا قالوا 110 انا ما اقرا هذه السوره يعني يطلع من رؤوس شو اسمه انه ايه وتسقط يعني بنيانهم فوق رؤوسهم بنيانهم الذي شيء المهم ابي ما احنا من حروف القران انا شغلت التلفزيون بشوف 70 30 الجوج الكفر قطعوا عشان يجيبوا من الأخبار وكتفره ناصبه كانوا بيشوف الأخبار وانا بيغيروا اني شوف ليس اشتار فاني غير بشوف سبينا طيب <تصفيق> انا نكمل 2001 بعد ثانت حرب العراق أحد يتذكر أحداث من حرب العراق <أحد> أنا اللي اللي نعص ايه انا الذكر رئيسة انا الذكر رئيسة للفاحق وهم اللي عصب عصب ويخسؤون يخسؤون يوم بدأ صدق صواليك تجيب مادره ولا فجأة دوب يا صفكم يا أشوار لا ميضا حد ما يضحك بس هو يعني لا يستقوي الحين لحد كان وقته و لسه هو يطلع حصة دم راح أنا مقتنع ما نتكلم حينها باش يأسي شيء خدا ولا حدا اوكي خلاص ينديك قوي وحب الملك <تصفيق> انا اذكر كان يوم الجمعه كانت اختي الكبيره فتحت كذا لا لا كان يوم الجمعه كان يوم الاثنين لا، انت كان, كان في شيء يوم الجمعه لا هو نايم لا يوم يوم بلدمر بلدمر يوم لا مو نايم لا اي هي كان شخص ما فتحت كذا التلفزيون بدلين كانوا كان جايبين انو زيل كذا قاعدين يفجرون اضن اشياء حقية البترول في العراق او شا زي كذا المهم كان يطلع مرة كثير دخان ويتفجر ويتفجر ويتفجر, ويتفجر. بدلين بعدها جان اغبار او شا زي كذا برياض <تصفيق> كما قالوا انه هذا اي هذا كيماوي صدم رسل على الرياض كل الناس صارت تسكت ويحطون كذا كما ما من تذكر ما خفنا بعدنا انه بتصير حرب ونبي اخلاص باخذون كل بترولنا وما ادري ايش ما ادري مين لعب علينا وقال لهم يمكن تذكر المره يعني متوقع يعني هذيك المره كنت صياحه معصبه من سبينة. المدرسه <تصفيق> <تصفيق> اوكي كنا قاعدين قلنا براسنا بيتخص صدام علينا مو صدام وش اسمه بش نبني دخل علينا بالجغط بالدخول الحين كنت ندرسة وتوفا في الخياطة نحن نغش مضا يا رابن على الوضع كان حدثي يعني مرة سادق وشد لك الخياطة ممكن أسليمين نذكر أشنا مغى نفطر هذا مؤتثة وحدث مالي سنة 2003 يوم صار الحين بدأت التكنولوجيا تتغير صار فيه الايبود، بدأت الايفون <تصفيق> والله انا اتذكر واحدة تقول لي انه في شي اخترعه اسمه ايبود من جدها وكانك تقول ايش يعني ايبود؟ انه تخيري انه يقدر يتسايفين فيه اكثر من الف اغنية اه! الف أغنية؟ ك يا نيا بخيط من امريكا او فايو بدي جاي مع انا اول ما طلع الاي بايل اوكي كنت بقول كاميرا بحب العراق زين يا بنت كلامك تصير الاشياء اتش دي بدها الاشياء تصير لا صح <تصفيق> <تصفيق> لكن هو يقول انا عايز انكسب لي النقاط كثير ما ذكرت حتى لا <تصفيق> مره صعب وانا راح اعرف صح على 2002 و2001 انفتحه مبنى فتحوا المملكه والفيصليه ايه مين اللي ذكر أتذكر كان عندنا يعني ناطحه سحاب قبل هذا الوقت الفيصليه فتحت اول المملكه فتحت هذاك رحنا البات قلت سالفه ان اختها الدرس ان ما في شيء يسوونه إيش كانوا يسوونه في الوناسة في الويكند يروحون برغر كين بس يروحون برغر كين ير... يأكلون ويردعون هذا قموان استخدمنا في الفيصرية فى يعني مرة ماذا دعوا عدو الغير لا من جدي ها ودي <تصفيق> حتى اول ما كانت افتتحت الفيصليه اتذكر كل احد كان قاعد في السطح حق بيتهم ويصورون ويقعدون يطلعون يعني كان اخوي ودانا لها وهي كان وقت بعد صلاه الظهر يوم الجمعه ودانا لها كذا وهي مسكره الفيصليه حتى لسه كلها غبار واشياء بس رحنا ندخل نشوف وش شيء كان يعني صدق نضح ما في عندنا شيء نشوفه وعلى حاجه ثانيه بنسينا نذكر بن داد يوم طلع فجاء صار هو الحين بلاد الحين نعرفه اليوم وما الله عليه يعني أسف أصف... صدق مشاء الله عرف ويني تخبر صراحة نمي بلاي هاي تنسيك معا بالله طيب نبدأ شي ثاني سنة 2003 دبي صارت دبي دبي يوم سنة 2003 فتحت حاجة اسمها... 2003 مرة قريب يعني من سبع سنين ما كان في دولة ما كان في مدينة اسمها لا بس شوفي هم بداوا حركه يعني السياح وكذا يعني كذا سياحه من التسعينات بس العقار صدق ما صار هو اللي هو اليوم الا يوم بداوا شيء اسمه اسمها هذا فري هولد يوز هذه هي اسمها اللي صارت انه مره سهل تاخذون يشترون عقار وما ادري ايش فصارت العقار اللي الحين اليوم بسبت يعني كذا من عقبها صارت هي الحين دبي, دبي بس الصراحه اعطاري دبي يعني ايش رايكم بال انا لارجست كريسمس تري ايه اكبر شجره كريسمس <تصفيق> لا وغير كذا ابو ظبي ام اكبر ايه اغلى, أغلى يعني يستوى في مجوهرات حياتي. على شجره كريسمس ايه انا 11 مليون على شجره كريسمس اعصابهم مره يسوي 11 مليون يعني بس لا, لا انا اشوفي انا متأكدة ادامهم اعطوا 11 مليون عشر دورة كثمس اكيد اعطوا 22 مليون للغزة وعطوا 100 مليون للعراق أوكي. اكيد طبعا يعني ده. اشتب غير اكيد طيب نمشي مرة ثانية اول شي نجي 2004 2004 الاسهم بدأت بالارتفاع ايه بدأت اذكر كل الناس طحوا بالاسهم واللي ما يفقر اطاح بالاسهم اذكر كانوا يجب يجبوا حتى اطفال ماسك لابتوب وكذا يسوي يدخل انه يحط فلوسه يعني الأسهم تطلع فيها عرفتين؟ قد سمعت عمبرات انهم جمعوا فلوسهم عشان يبغون يساوون يعني مشروع في الاخير وحطوها بالاسهم هم ما يرفون بعض أصلين أنا أتذكر يعني الفن اللي صدق صدق بدأت كل الناس يعني جدات كده دخلين العينك الجدات كده يناظرون من اللي صارخون ومتفاهمين بس اخضر احمر استفعوا طاح وعلى كده بس عقبها على طول يعني زيتها كده الفن وسبعة طاحت حنا عندنا الأسهم عندنا كل الناس يع س 2008 اقتصاد العالم كله نزل إيه. على سالفه 2005 قبل لما نمشي للسنوات اللي عقب الملك فهد الله يرحمه توفى هذه السنه اتذكر الحدث كان في الصيف اي لما الصيف. توفى أو... كان الرياض فاضية، ما, ف... ما كان فيها احد ورجعوا نعم. الناس <تصفيق> <تصفيق> ورجعوا الناس في هذه الفتره عشان يعني عزون الملك يعزون يعني أخوانا ايه أتذكر البيعة بعد ايه أول يوم مدرسة تجي مدرسة عم من عندنا هل تبايعين الملك أرفعي يومنا أرفعي كل يومنا وقول ايه بايعك ومسوّلت بسارفة ومسوّلت جماهير بنات ومسوّلت بسارفة انتم مدرسة وانتم صراحة تبايعين أنا كمان محد باياني لا بس اذكر بعض. حتى البنات يسألني يقول ابوك <تصفيق> يمكن كرفة بس مدلتا لا ادري ممكن شكلة <تصفيق> بس اذكر يعني البنات يسألني ابوك راح اقول لا يقولون جديك ابوك ما راح يباير ماتري ايش هم اخذ رأي اتوقع <تصفيق> مرة عرفت يعني هم شركت معاهم بنتسجن <تصفيق> اليوم بس بس كت اي لما انه انا والله صديق صديق حزنت حزنت على الملك فهد اه طيب لا بس ولا قاعده تسوي وي والله غريب والله غريب حزن قسما بالله جيت وكان اول سؤال فكرت فيه حسي سخيفه هل طريق الامير عبد بيتغير ولا لا والله غريب كثير ما حد يكلم تتوقعين طريق الملك ذمير عبد الله بيغيرونه ولا لا و اتذكر انك لا لا و اتذكر مره غريب انه يعني كيف بيصير سميت ريجل الملك عبد كيف مره يعني طريق الملك الله هو اسمه انا وقت طيب وانا اقول كان كيف بتتغير العمله كيف بتتغير الصوره يعني صح ما خسر لا كلها تغيروا 500 مثلا 200 هي الملك مثلا طيب الملك ما ادري ايش على يعني مثلا عمله واحده هي تتغير تنحط فيها الملك الجديد من زمان ما شفت ميه قديمه اي صحتها يعني بس ريال قديم مره كنيت اشك ريال, ريال, ريال شكلها. بس شكلها. بس شكلها. بس كانت حلوه النقوش كذا نقشارات حتى الفلوس الحين حلوه اي حتى الفلوس الحين حلوه صوره الملك الحين شيء في العالم طيب.. أكي.. <تصفيق> شوية يعني.. ما أما كليش نتيجة يترسيولي طيب أرقب الجوال نعم.. رقم حساب حساب.. الآيباد في سامبا أوه طيب.. سامبا يعني.. سانري؟ نا يا غبيع انريكي وشو سامبا؟ لا بس الوليد عنده أسهم فيها ساودي اريبيون مدروشه اي سجلوا امريكان بايك يا بي ابن الذكاء الوليد الوليد عنده اسمه طيب هويه, <تسألة> هوية النساء بالخياطة. بعد ما بداوها 2005 سمحوا الناس يصدرون هوياتهم انا اتذكر اختي كانت اصلا تستدر من يوم اللي سمعت فيه بنفس اليوم اللي توفى فيه الملك فهد الله يرحمه وأنا اتذكر يوم سمعنا حنة خبر الملك فهد أنا في السيارة مع ابوي راجعين من الدوام وهو بدأ نشغل نسمعه وزير كنت رايحة مع الشغل يون سيت تصدقين سيت اليون المعلومة هادي هادي هادي تيج هادي تيج انا نسمحتاج الهدسة لخبر انا <تصفيق> لا شباب ده كان لما توفى الملك فهد الله يرحمه كنا في امريكا سمعنا الخبر قبل ما يعلنوا بالنيوز يعني بعدين فجاه على قناه فوكس نيوز امريكا يطلع ويقول ذا كينج 19 هاي داكرز ملك ال19 ارهابيين اهم شيء توفى 15 لا هم 15 15 من, ملك ملك 15 من 19 حابين توفى اليوم ملك السعوديه وكذا حسيت انه يعني مرة تعليق في عنصريه المهم أن هذا شيء عنصري فالمفرض أنهم ما قالوا هذا التعليق يعني المفرض يقولون أن توفق المليك الواحد هذه مسالة تناسب على أمريكا لا, لا أقول لا يكثر مليش لا يكثر بس لا يكثر أنت أوكي تغيرت المناحج الدراسية من سنوات يعني كنا نفسك إيه؟ ما هذا طيب إني بادة طيب تغير الشكل لك المضنون واحد مضمون مضمون بتقول يا حبيبي نوع الخياطه سياسه شقلت الخياطه طيب تيار الحريري حد يتذكر شيء؟ انا أذكر انا اتذكر اول شيء كلنا انا اتذكر اول شي. <تصفيق> شيء الاشياء ما تهمني ما اتذكرها لا, لا. تصدقين ما اتذكره انا ما قصدي هذا الشيء بالضبط خليك بعشرين تقول كان أذكر <تصفيق> من سنة. المملكه العربيه السعوديه مع دوله قطر هذيك الفتره قطر <تصفيق> نس <تصفيق> نروح لهم من, <طلقة تصفيق> من, من, له. من, من جهه انا لو سرت لعيدي عيدي هذول قرايبنا هذول عرب كلنا واحد خليجنا واحد طيب فكل فته ما كان خليجنا واحد اول خليج لا أحبت بواقع تشخمت وكشخمت أحبت بواقع بالنص عادي مجدد اشتر خاص جديد ما طايدينه يتقسم جسم قسم بمسط انو كانوا مطاقيني المملكة مع قطر وبدين للقناة الجزيرة اسخطة ما سايدين مرة ثانية خلياتي مراتها الجزيرة على طول التهمة السعودية انو من ضمن الارهابيين اللي يفجروا الحريري حتى اتذكر انو قاموا السعودين على القناة الجزيرة قالوا لهم انو زي انتو ما لكم اي حق ما لكم اي حق انكم تقولون انو السعودية لها ذنف هذا السالفة فبعدين طلعت بعدها لبنانيين ما أعطوهم وجه بس يعني أنه طلعوا اسمنا هنا أنت بالعين؟ طيب 2006 تراشل أنا لابس السوارة حلو شكل السوارة بس أنه يعني طيب 2006 وش حصل بعد؟ طراع <تصفيق> وحرب وعنش صار حرب لبنان كاس العالم اي صح مني تذكري يا مسعودية راحت كاس العالم هذا كاس العالم حق ثمانية سطر مبهار لا يا لا لا صح, صح صح صح في الفين في الفين بس نرجع إلى الوراء شوي بقى بقى بقى أنا ألفين بس فى ترشحوا بعد إيه ألفين ألفين يعني لحظة المرة الثالثة على التوالي السعودية تذهب لكاس العالم سرنا يعني جينا بس رح ن تروح محتجة كانت في الدين بعدين 2006 ساليه خسرت اول مباراه انا احب اسوي تعليق انا ريم صايره اتفرج كثير يوم <تصفيق> دخلنا بالكوره قلت لي لا ما <تصفيق> <تصفيق> <كتوق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في 2006 الذكر السعودية كانت فايزر 2-1 سو... على تونس الى اخر دقيقة اخر دقيقة السعديين كانوا يأملون ان السعودية خاص بتفوز بتاخل فافن قافل اللي اتذكر في اخر دقيقة تونس تخرجوا التعادل بدين كل الداف انا كتفلت شاملت يعني... كافر واحدة تونسية وكانت تشجع لا طبعا احنا بنفوز بدين استعملت انه ما يدخل في <تصفيق> بعدين, بعدين, بعدين بعده المباراة انت ما تدري ربك يا رب ما تحلكم يعني وبعد مباراة 4-0 مع اكروانيا وبعدها مباراة 1-0 اللي تعتبر انجاز مع اسبانيا والمفروض انك انتي الصغيرة انك مثل تذكرين هذا بالذات لا مو يصير ترى شو اسمه اكبر فوز لتذكرين ولا جوجل تو يتذكر كثير جو جوجل قلت لك طيب ساره كبه شيء على نفسها قبل شوي المهم مو شيء غريب هذا ما يحتاج اذكر <تصفيق> كلنا اغبى اكو ظهر من انغوا بالعالم اللي دك اول ما انا عارفين جوجل ايرث كل الاشياء هاي اتذكرت عندك جوجل ايرث وطلعت سياره اخوي بالحوش اللي ما اعرفه بس بغار اقسم بالله موقف حشاي في سيتي نوفا سالفه مهمه تذكرين انا لان جوجل ايرث ما كان مصور على شيء يصور السيارات والمفروض تتركن المفروض تركنها بالمكان وبوق الاسس هي ما تطور صار انك كانك تمشين في نفس المدينة كذا مدينه كانك تمشين فيها طيب في مدينة في امريكا مره صغيره قريه جوجل ايرث شايلها ما حطها ليش زين اول صعب اول ثاني حق ثاني ايوه انا شادوها واشتركوا عليهم ان بالغلط نسوها يعني ما ادري بس هو يعني شو. لهذا فما أطلع ما كانت تطلع صحة. او شيء زي كذا يعني المهم فيسبوك فجأة, فجاه الشهر وطاحوا فيك فما كان ابدا معروف والحين الهيئه في عنده ناس من الهيئه عشان يفتك اي والحين صار مراقبه اي في ناس من الهيئه راكبت في فكره ان جت ان اكونت فيسبوك ان كلها والناس طروه اي صح انا احس يعني فيسبوك المفروض يصير في شيء اسمه ايش ممكن اسوي انا فراغ انت لازم نتعلمين اللغه العربيه ان شاء الله اصلا مفتوح لكل الناس لا ابغى اتفرج انا اشوف والله صدق اوكي مفتوح لكل الناس الطبيعيين مو اللي ملاقين انا بعد او شي الله يكفي شرهم انا مقصوميه لو زفتي لازم تقولون تهينون الحضور مقصوميه انا بالعربي انا لما قلت بتسوي المغض القا لما قلت انا شكلي كفي بيها ما غيرت خليت كلينك في يوتيوب الانثر كذا مره وتقول ما تغير راح نستخدم كل شيء خطا فضايح والشيء اشوف ادخل اشوف ترينرز موفيز عشان نسويها داونلود ولا لا. بس اعلانات الافلام انا صراحه اشت اشوف ترجمه خلي شوف ديكل قلت لي التمارين تحطم انحف وانا لا <تصفيق> اني إن، <إنه تصفيق> ما <صليق> مايكل جاكسون ما توفى أنا وست... انا ما اتجاسن ما صح. ما اقتنعت انه هو توفى صدق ما احس <توفر> إن ولا أنا. اسلم المؤامرات الغبيه وهو بس نقل وصار ايش البحراني يقولون مو صدق مو صدق ابدا المهم اتذكر في 2008 جت ديك موجه غبار العاصفة الأورنج إيه. كل مكان وكذا كفراتها مرحبا خالي اتذكر انه كنا قاعدين بالفصل و الزور بس لفينا علي سار لقينا انه شبك اللون برسقاري اتذكر انا كان في نفس اليوم كنا بنتوي بابي كبار في اليوم بس فجأة جاءت الغبار وما ركت مع صباح اتذكر المندارس ما كانت مهيئة الدنيا كانت سيبة وناس كثيرا كتموا وشعبوا هذا في الغبار عذف أنا أختي وصديقتها ألا بنت جيرانا هي أكبر منها وراحت فاصلها تركضوا بشافة الغبار وراحت هنا وقتل بعدين جات أختي الثانية الكبيرة نقلها بتنقذهم وفقهم في الزاوية مسكين دين باطفنا وقرأ يومي يومي وانا فيهم خير <خلق> بالجل الجديد <تصفيق> و بعدين نجي لألفين وتسعة يوم فاتت يوم جدا غرقت يعني صار في سيول وغرق اكتشفوا ان المدينة كلها غير مهيام بالامطار اغلب وصراحة ما بمكثرة امطار التي تجينا بس يعني وفروض يكون فيه بنية تحتية حتى غير معلن من قبل انه بتنزل امطار القوي عليه وفي نفس هذه سرع 2009 صار انفروض انزل خلازير اتوان ان ون و... وطلعت اشاعات ان الاب المدرسة بتقفل الى الحج من الصيف الى الحج يعني <سؤال> يعني لو قفلت ادخلنا اسبوعين ادخل أسبوع. لا اسبوعين بددوها بدين مددوها واتذكر في الصيف كثير ناس ما كانوا يبغون يسافرون عشان الانفلونزا واول حالة كانت واحدة فالبنية جاية للسعودية اكتشفها الربيعة ووقفوها بالمطار كانت اول <سؤال> حالة اول حالة <سؤال> انفلونزا خانزي اوه مرس <سؤال> راحتوا <سؤال> <سؤال> <متحدث> لا وكمان اتذكر لما كل حياتنا كل حد يمراد كل شيء ابدا عنه هم في فريندز خنازير اتذكر هذا الصيف بعد كنا في الطيارة كنت في كنت لا بس بس كنت في الطياره كنا مسافرين ولا مو في الطياره مو هذا الصيف الصيف اللي كنت في الصيف كله بالطياره بس كثير فيزي يعني يعني لما سالتني السؤال مره الحين يعني ايه الحاله يعني يعني طياره لما كنت في الطيارة صيف اللي بعدها ما كان صيف الفوزة خنازير و واحد عطس كان قاعد جنبي التفت و قلت اتون انوان راحوا ارتاعوا حسب ان انا اللي فيني الفوزة خنازير و يعني بسعادية اذكر وقتها اسمين كلهم زكامو هذلك صيف وقتها يعني مرة احس ممكن تكون خفيف و راح انا عارف كثير برات زكامو يعني جاهم بس مو مره تعب وقد ما يعني لا, كانت, لا كانت في عاديه لا حتى كانت في اول كان اول شيء بدء حبس في المستشفيات وما ادري ايش بعدين صاروا المستشفيات ما يرجعون الناس صاروا بعدين عاد صار كانت قاعدين ينعدوا يعطون اجازه يومين بس اقعد في بيتك ولا تجيني اي لما, لما يكون في خلاص روح بيتك و قاعد في بيتك مع نفسك وجت فتره البريطانيين الاطفال كانوا يسوون عزيمه للناس اللي فيهم يعني 1 <تصفيق> عشان يعدون الأطفال الثانيين عشان فصل الشتاء ما, ي... ما يجيهم أقوى كان يعني يقولون أنه بيجي فصل مم. من الشتاء الحين أصنرجع مرة ثانية ايه وتوأع لنا كم حالة ماتوا انا في ناس ماتوا في حرما ماتت مم. الله يا حم ورتيتين في حين 2010 بعد سيول جدا صار سيول الرياض وكل احد غرقون كل يتعلمون وكان في دوام يعني... اصلا بعد المدرسه ولا لا لا خذوا اعطوا اجازه يوم الثلاثاء مناهى اي ثلاثاء رابع ثاني لا بس ثلاثاء ثلاثاء نفس, لا لا نزل... نزل... نفس جام... أربعة يعني طبعا سعوديه لازم نكمل لا انا رحت وانا كان عندي ثلاثاء اوف بعد ما رضت اطلع بالمدارس انا اتذكر ما في اي حضور سيول الرياض يوم صار في سيول في الرياض وغرقت صار الناس يصورون ومسخره ويطلعوا لا بس سلم نفقه ولا يلعبون اشياء في يوتيوب مره كان صديق ناس لا اي صديق ناس الناس الناس مره شاحمين مساعين بساعد انا إيه إيه شفت باص تحت النفق واحد مشغل جكنيسه والله ما توقعت والله صراحه نفسي نفسي برقص على لا خواتي اهلي بيتنا والله نفسي نفسي بعرض قصتي انا قصة الباكستاني اللي فتده اللي يأنقذ منذ الكشف اللي ينقذ منذ الكشف بالنهاية هذا طلعوا ترمون كافأة من المملكة قطتهم كافأة لما أستشعوين من شاء الله الله يرحمه صدقه من شاء الله يعني أجرعك كي... طيب سنة الفين وعشرة؟ لا, لا الحين وآخر شيء يعني حدث كبير إنه قطر تأذى تأذى تأذى كاس العالم بعلوكم على حناسكم يعني مو في بيتكم صار للكاس العالم <تصفيق> <تصفيق> لا وعشرين وعشرين عشرين وعشرين وعشرين يلما أدوى تأذى تأذى بحليت بصير مواقبك أنا بروح بحليت صراعي مواقبك انا <تصفيق> طب على, الموضوع... على هذا الموضوع يقول ان يمكن نقدمون تحت عالم لاول مره في تاريخ يصير بالشتاء غير الصيف عشان, عشان الحر وغير اكثر مره احسن بالصدق المفروض يصير حتى الدور الخريج تقدر تستضيفه بعد المباريات بس إذا وافقت قطر هذا أصلاً ما في مكان ما في مجال شو ولا دوله ممكن تسمح غير هيئه غير هيئه وش هي نشوفها بالرياض لا لا لا اسد يعني بعد من بس مجال أول ساعة ساعة ساعة الرياض بحطوا شيء في الرياض بحطوا يمكن شيء في البحرين كلها بتصرف واحد شايف. من الستاديمس اللي مسوينها 30 دقيقة عن البحرين أصلا بس ما تكفي البحرين كلها بتصرف أنا ما توقع أنهم يخلون أي دولة دولة دولة دولة أسفين هيك. اه اسفين الله يحيك اتلوحيك في الثاني <تصفيق> اه اسفين انا حسي صديق امرات ممكن <تصفيق> فصراح ما يضع لهم ما عجبتني حركتهم في الكريسمس الشجرين سواها ما يستهلون انهم يستضيفون دولة اخرين جاء غر اخلاق الناس اقول لا ما 10 مليون شجرت ورحب باسرائيل كاتبيت انه عشان يوم قالوا انهم الملف حقهم يمقدموا بصمت ذلك انا نفس الشيطة اوكي بس لسا عب اوكي هاي بعد ديانا ديانا شوفي انكم كثير محدين بهدول الشعب اوكي هذا يمكن نلعب ونعمل عشان كان عيد القان بس ديانا ليش ليش تحتفلون بديانا مو ديانة البلد على شجرة الكريسماس يعني, يعني ما. انا ما بنيت صح اقعد اضحك انا اتذكر بشجره في الحيك. قبل سنتين يوم كنت اذكرك دبي وقت هذا اليوم كان عيد الاضحى نفس الكريسماس نفس الوقت وكان كل مكان محتفلين بكريسماس كل الفنادق شجره الكريسماس بفيل هارفينكلز ونحط ستيكرز على الباب حقهم عيد اضحى هو الوحيد المحل الوحيد لا وفاكد انترى شوي ليش عب عليكم ترى شوي الرسول الوغر شوي هو, هو صدق <تصفيق> ايه <بس في> <تصفيق> انا نرى كبير نسحرة في ادلة الناس المسالمين اللي يجونك ما, ما تأذينهم فهذا نفس هذا نفس المنطقة غير ان دولة اسلامية تحتفل يعني ان تصل مئة بالمئة معتنقة للدولة دولة تجي تحتفل بحاجة اكبر شجارك و الهدى انك تحتفلين ايه مرد جاسك تقي كلهم نفس الشيء <تصفيق> منطق ريم انها يلا كل الناس يمشون ان ترحبين بناس كذا اجل ليش ما احنا نعرف دولة خلاص ليش ما بنفرق في فرق لا في فرق كثير مره تحرف الموضوع فانا مبروك و... <تصفيق> على القطار <تصفيق> جايبه لنا واحد وانا ابغى احد يعزمني طيب وشكرا أن أن انا سمعتوني انا واطفالي جايب اذا تحبون انا صفحتنا على تويتر @qqaalay تكفى تسمعوني كلمه صوت طيب وعندي لنا صفحه علينا على تيمبلر تلقونها قالت qqaalay.tumblr.com وشكرا انكم ما فاتكم ولا لا تحرمونا من اقتراحاتكم وارائكم شكرا وان شاء الله nice there,